إن الله فالق الحب والنوا يخرج الحي من المجت ومخرج المجت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح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 بَأأَخَْرجنَا مِنهُ خَبِرًا نُخرِجُ مِنه حَبًا مُتَراكِبَ وَمِنًَا النَّخْلِمِ قَلعِهَا وَمِنن النَّخْلِمِم قَحِهَا ف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 waj'alū lillāhi shurakā al-jinn wa khanaqahum wa kharaqū lahu banīnan wa banātin bi ghayri 'ilm subḥānahū wa ta'ālā 'ammā ANNA YAKUNU لَهُ WALADU WALAN TAKUN LAHU SAHIBAN WA KHALAQA KULLA SHAY'IN WA HUWA BI